وَمَنْ جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ قَوَّاهُ وَيَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آمَنَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ما أخطأت به ولكن ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي وأولاه أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم, وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم ويسأل الصادقين عن صدقهم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 وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك بتو لي المؤمنون وزلزلو زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم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 أهل الرفين أولا إن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكروا الله كثيرا ولما نافقين <تصفيق> إن شاء فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأو Aku لحنو أتيها أجرها مرتين، نو أتيها أجرها مرتين، واعتدنا لها رزق كريم وقرن في بلوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين القانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فُرُوجَهُمْ والحافظات وَالذَّاكِرِينَ الله كَثِيرًا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وَأَجْرًا عَظِيمًا وما كان لِمُؤْمِنٍ قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن اصِلوا الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واذا تقولون للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك مالله ما مبدي وتخش الناس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 كِرَسُولِ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا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 ودع أذىهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحته المؤمنات ثم طلقتموا وتمون من قبل ان تمسوه فما لكم عليهم من عده فما لكم عليهم من عده تعتدون فمتعوهن وشرحن مصراحه جميلا يا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 لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت مما ر أعينهن ولا يحزن ويرضين ويرضين بما آتيتهن كلهن الله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء جعل نبهم من ازواج ولو اعجبك حسنه ولو اعجبك حسنه الا ما ملكت ايمانك وكان الله على كل شيء رقيبا يا ايها ال لكم إلى طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي من الحق وإذا سألتمه متاعا فسألوه من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا Oh ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شيء بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء شيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون والمرجفون في المدينه نغرينك بهم ثم لا يجا سُنَّةَ اللَّهِ تَبدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِن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 لها <تصفيق> الإنسان